وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَاجِفًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا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 وسيرت الجبال فكانت ثرابة إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 فيه ما آبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني